الدرس الثالث مكونات البيت واحد شقة للإيجار شقة مفروشة في حي التحرير لها غرفة نوم وغرفة جلوس ومطبخ وحمام ومرحاض الغرف مفروشة بالأثاث، وفيها تلفزيون وموقد كهربائي وثلاجة وغسالة صحون العمارة قريبة من محطة المترو. الهاتف ثلاثة واحد اثنان ثلاثة اثنان خمسة واحد واحد اثنان واحد. جاسم انظر إلى هذه الشقة. الصورة جميلة، أين هذه الشقة؟ في حي التحرير إذن هي قريبة من محطة المترو، وهل هي مفروشة؟ نعم، هي مفروشة بالأثاث، وفيها تلفزيون وموقف كهربائي وثلاجة وغسالة صحون هل يوجد رقم السمسار في الإعلان؟ نعم، هيا نتصل به الآن فكرة جيدة